الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات السادة المشاهدين أرحب بكم في هذا البرنامج الجديد الذي سيزاعد من الله تعالى عبر قناة البصير الفضائية واخترت له هذا العنوان الجواب الكافي هذا البرنامج إن شاء الله سوف نتحدث فيه عن بعض المشاكل التي تحدث بين المسلمين والنصارى في الداخل والخارج والرد على الافتراءات والسخافات التي يلقيها البعض على الإسلام والمسلمين سواء عبر القنوات الفضائية أو عبر الكتب والإرساليات التمصيرية في العالم العربي والإسلامي لكن في البداية اسمحوا لي أن نضع بعض النقاط على الحروف لأن هذه الأمور اللي يمكن أن نطلق لها تحرير بعض المصطلحات هنحتاج لها إن شاء الله في لقاءتنا المتتالية فيما بعد أول حاجة عاوزين نتكلم عن الكتاب المقدس على اعتبار إن هو هيكون شغلنا الشغل في الحلقات القادمة هذه الحلقة والحلقات المتتالية إن شاء الله الكتاب المقدس الذي يبين ايدينا الان سواء كان النسخة التي يعتمد عليها الارثوزوكس او البروتوستاند او نسخة الياسوئية اللي هي نسخة الكاسوليك انه بتختلف طبعا واحد ممكن احنا المشاهدين يقولي ايه الفرق بين دي و دي الفرق بين النسخة الارثوزوكسية اللي بيؤمن بها الارثوزوكس والنسخة التانية بتاعت الكاسوليك اونا في فرق كبير جدا لكن للأسف الشديد هذا الأمر كثير من القراء أو المتابعين أو حتى عوام النصارى أو عوام المسلمين ما يعرفوش أن هناك فروق كبيرة جدا بين المعتقد المسيحي بين الأرثوزوكس والكاسوليك وأيضا الإنجليين أو البروتستانت وكذلك هناك فرق كبير بين هذا الكتاب اللي هو طابع الدان الكتاب المقدس والكتاب الآخر اللي هو كتاب النسخة اليسوعية يكفي أن تعلم أنه صرف النظر عن الترجمات والخلاف في بعض المقاطع والخلاف في بعض المعاني وبعض الفقرات وبعض الكلمات لكن في فروق أيضا في الأسفار وعادل الأسفار اللي طبعا أنتوا عارفين الكتاب المقدس بيجتمل على أسفار وأعداد يعني مثلا سفر التكوين عدد كذا سفر التسليه عدد كذا فهذه الأسفار غير متفق عليها بالمناسبة أريد أن أكد برضو على خطأ بيقع فيه حتى بعض المسلمين أنه يقول لك الآية كذا من إنجيل كذا أو الآية كذا من سفر التسليه أو الآية كذا من العهد القديم الآية لا تطلق إلا على القرآن الكريم وأنا هنا من هنا أعلن أنه ما فيش حتى أي إشارة حتى لو ولو على سبيل التعريض وردت في هذا الكتاب الذي يسميه النصارى الكتاب المقدس سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد بتثبت أن في هذه آية إنما كل الوارد حتى في أدبياتهم وفي كتاباتهم العدد كذا سفر كذا سفر كذا العدد كذا لكن الآية هذا شرف لا يمكن أن يعني يوصف به إلا آيات القرآن الكريم والله سعادة سماها آية صراحة ولم يطلق على غير هذا الأمر آية مثلا صور القرآن فيه صور وفيه آيات هم أحدهم أسفار وأعداد لكي يكون الأمور واضحة في المسألة دي أقول ان هناك فرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب هذا الكتاب الذي يؤمن به النصارى الأرث في فيه 66 سفر 66 سفر أما كتاب الكاسوليك اللي, اللي, اللي الكاس هو النسخة اليسوعية النسخة اليسوعية دي اي تي تلاتة يعني بالضبط في سبع اصفار غير متفق عليها في الكنائس الموجودة عندنا اللي هي الكنيسة الارثوليوكسية والكنيسة البرتوستانتانية الكنيسة دي لا يعترفوا بالسبع اصفار يعني تخيل ان كتاب مقدس في هنا يعني ما يوجد هنا لا يوجد هنا انا ما بتكلمش الوقت على الخلاف في الترجمات والمعالي اللي بتختلف بالموضع الاخر وبعض المقاطع المحزوفة هنا وهناك وبعض الجمع التي تؤدي الى معنى اخر هذا ليس حديث الان انما الحديث عن اسفار مبتورة موجودة هنا غير موجودة في هذا الكتاب طيب بصرف نظرنا هذا الامر هذا مؤتقدهم في كتابهم دي مش قضيتنا الان القضية انه هذا الكتاب سموه الكتاب المقدس هو أبار عن تجميع بين العهد القديم اللي هو تجاوزا التوراة والعهد الجديد اللي نسميه تجاوزا بالإنجيل إن الإنجيل طبعا حتى في الإنجيل سواء الإنجيل الأرباح نحن طبعا الذي نؤمن به أن هناك إنجيل دزل على نبي الله عيسى وأن هناك توراة أنزلها الله على سيدنا موسى التوراه التي نزلت على سيدنا موسى نحن نطالب بها هاتوا لنا التوراه التي انزلها الله على سيدنا موسى وااتوا لنا بالانجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى مفيش حاجه ما العهد القديم والعهد الجديد هم اطلقوا على العهد القديم قالوا دي التوراة. والعهد الجديد اللي هو الانجيل طب العهد القديم اللي هو التوراه فيها ما لا يمكن ان ينسب الى رب العزة والجلال وطبعا ايضا ده مش كلام من لكن ده اشارات سريعة العهد القديم والعهد الجديد اللي هو تبدأ بالاناجيل ماتة ولوقة وماركوس ويوحنة وبعدين رسائل بولوس وغيرها وغيرها واخيرها سفر ويوحنة لغاية ذلك الاسفار دي اللي هي العهد الجديد اللي هم بيطلق عليه تجاوزا بانجيل والعهد القديم اللي هو تجاوزا اللي هو التوراة جمعوهم في كتاب واحد واصلق عليه اسم الكتاب المقدس وده اسم الكتاب مقدس ده عند نصارى هذا الكتاب يقدسه نصارى في العالم مع طبعا مع اختلاف الطواقف البسيحية سواء كان بيؤمنه بعض النسخ او لا يؤمنه بعضها ومعروف انه حتى البابا شنودة الهالك في بعض المقاطع الفيديو لي لا يعترف اصلا بكتاب الحياة اللي هو الكتاب دهو ده ما عنده مثلا أقول هذا الكتاب أنا لا أعترف به وبالتالي مع الترجاب بتاعته لم تستهوي البابا شنودة على اعتبار أنه شايف أنه فيه أمور لا تتفق مع العقيدة المسيحية برضو هذه ليست القضية التي أريد أن أشير إليه المهم أنه في الدهاية عملوا كتاب وسموه الكتاب المقدس طبعا الكتاب المقدس ده احنا, إحنا كمسلمين ما لا اعرفش حاجه الكتاب المقدس ما ان في كتاب لازم اسمه الكتاب المقدس لا ان في توراه وفي انجيل وحتى ما اعرفش حاجه اسمها العهد القديم والعهد الجديد ليه ان العهد القديم معروف بقى نزل من فتره من الاف السنين على سيدنا موسى طب والعهد الجديد لانه الاحدث منه نزل على سيدنا عيز. ده كلام تخيل نمشي معاهم ونشوف المنطق اللغه بتاعته العهد الجديد جديد في وقته يعني مثلا واحد اشترع سيارة جديدة موديل 2013 فكل الناس عارف ان اشترعها بي جديد حتى لو بعد شهر اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع شهور ما زالت العربية تحمل لقب سيارة جديدة على اعتبار ان لسه الموديل القادم لا منزلش بعد لكن لمنزل 2014 هل يمكن ان اكون انا معي سيارة جديدة ولبنزل مدخل خمستاشر وستاشر وسبعتاشر يمكن ينفع اقول ان معي سيارة جديدة واللي عنده عربية خمسمة واربعة بتاع الزمان دي وراح يندخلها وسنكرها وزبطها ودها وشوش عارفية وعملها عبره وخلاها يعني فابريكا هل يمكن ان يقول عاقل انها دي سيارة جديدة؟ لا يمكن أن يقول عاقل بهذا بالتالي أن الجديد لما يأتي على نظير له يفقده هاي الصفة فهذا الانجيل او هذا الكتاب الذي يزعبه مع أنه العهد الجديد أو دزء منه ويطلق على العهد الجديد نزل بعد فترة طويلة يعني عمضى على نزوله كما يدعون أو يزعمون فترة طويلة جدا أفقدته صفة الجديد يعني, يعني أنا بعد أعدى 2000 سنة النهاردة وكسر لسه جديد هذا لا يعقل المهم دي مش برضو هي القضية لكن دي إشارات سريعة إذن إحنا لا نعترف نحن كمسلمين لا نعترف أن هناك كتاب اسم الكتاب المقدس إنما إحنا كعقيدتنا التي نؤمن بها ودي جزء من معتقد أهل الشن والجماعة الإيمان معروف أن الإيمان ست أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والله سبحانه وتعالى قال في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك البصير فلحن نؤمر بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء ما علم علمناه وما لم نعلمه فما علمناه أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن التوراة وأخبر أنه أنزل الإنجيل وصحف إبراهيم وموسى صحيح أنه احنا لا نؤمن أو لا ليس عندنا دلالة قطعية هذا هذه التوراة والإنجيل أو صحف يعني موجودة بلفظها ومعناها وبوصفها الآن لكن نحن نؤمن بها على سبيل إجمال نعود إلى السؤال هل هذا الكتاب المسمى الكتاب المقدس والذي يحبل بين ذفتيه زعم العهد القديم والعهد الجديد أو كما يدعي البعض التوراه والإنجيل هو كتاب له علاقة بالسماء هل هذا الكتاب له علاقة بوحي السماء أم أنه كتاب مختلق وكتاب ملتحل ولا يمت إلى السماء بالصلاة دي القضية اللي أنا عاوز أطرحها على حضرتكم الآن علشان دي قضية مهمة جدا جدا جدا في البداية أحب أن قل لحضرتكم هذه المسألة أو هذه القضية قضية مختلف فيها بين أهل العلم علشان بعض الناس قد يتعصد لرأي ويدعي عندناه الحق وما خالفه فيها على باطل وبالتالي ممكن يشن عليه حملة أو يسيء الأدب معه أو ما شابه ذلك أقول المسألة أهوى من هذا القضية قضية قديمة وليست حديث الحجر الفتح الباري نقل في المسألة دي أربع أقوال يعني فيكون السؤال هل هذا الكتاب الذي يدعى أنه كان مقدس او التوراة أو العهد القديم أو العهد الجديد أو التوراة حتى او الإنجيل هل هذه الكتب هي من علم الله أم لا؟ نقل ابن حجر في كتاب فتح الباري أربع أخوال في المسألة دي القول الأول أن هذه الكتب بُدِّلت كل ما في هذه الكتب بُدِّل يعني ليس له علاقة من السماء من قريب أو من بحيط وطبعا هذا القول له استدلالات على بعض الآيات التي تثبت أن النصارى ومن قبلهم اليهود حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا منها مثلا فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقد أثبت الله سبحانه وتعالى التحريف في هذا الكتب بنوعي التحريف اللفظي والتحريف المعنى وفقال فيحرفون الكلمة عن مواضع وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضع انتصر أصحاب الرأي الأول لهذه الآيات وغيرها من الأدلة وقالوا إن كل ما في هذا الكتاب من أوله لأخيره لا يمت إلى السماء بصلة وهو كتاب موضوع أو منقول أو باطل الرأي الثاني أن التبديل او التحريف أو التغيير وقع في معظم ما جاء في هذا الكتاب الرأي الثاني قريب من الأول لكنه بيشير إشارة أن هذه الكتب سواء بترجماتها المختلفة فيها بقايا من الوحي لكن معظم معظم الكتاب في تحريف معظم الكتاب فيه انتحال في اختلاق في تزوير لكن في بقايا من حق في هذه الكتب الراي الثالث ان التغيير وقع في اليسير من هذا من هذه الكتب وهذا القول منقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه والمتابع لكتاباتي وكتاب وكتابات تلميذي ابن القيم سواء هداية الحيارة في اجوبه اليهود والنصارى او الجواب الكافي او كتاب الرد على المسيح على دعياء المسيح الجواب الصحيح لابن تيمية الكتاب ده وكتاب ابن القيم هداية الحيارة تجد انهم يستدلون بنصوص الانجيل ونصوص التوراة على صدق او تأليد ما جاء في القرآن الكريم واستخراج بعض هذه النصوص دليل على أنهم يؤمنون أن في هذه الكتب بقايا من وحي القول الرابع أن التبديل والتغيير إنما وقع في المعاني لا في الألفاظ يبقى احنا حدانا أربع أقوال في المسألة أو أربع مدارس أربع اتجاهات اتجاه الأول أن هذه الكتب منتحلة الاتجاه التالي أن التبديل والتبديل وقع في مقاطع هذه الكتب الاتجاه الثالث إن التغيير وقع في اليسير منها وده كقول مرقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول الرابع عن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ إذن المسألة كما قلت لحضراتكم مسألة خلافية لكن النفس تطمئن وتميل إلى أن معظم ما في هذه الكتب منحول أو مختلقة ويمكن احنا ان شاء الله ان نقدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقات قادمة سوف يثبت بالادله اليقينيه ان هناك تغيير وتبديل وانتحال وانه في خلل وقع في هذه في هذه الاصفار ينفي عنها صفة القداسه وينفي عنها صفة الاصمه لكن هذا لا يمنع انه كما قلت لحضراتكم ان فيه بقايا من صدق وبقايا من وحي في هذه الكتب وده اللي ممكن ان شاء الله نحن نستخرجه ببعد في ببعد من خلال هذه اللقات لكن انا اقف مع حضراتكم عن رسائل بولوس رسائل بولوث ده يعني له شخصية مهمة جدا ومحورية في الكتاب المقدس بواجه عام والكتاب والعهد الجديد بواجه خاص لان بولوث للانصاف العلمي والامان العلمية لم يهو اي واحد دارس في المسيحية او النصرانية يدرك ان بولوث هذا هو المؤسس الحقيقي للمسيحية ولذلك القارئ لكتاب مايكل هارت اللي هو المعظماء بقى أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بولوس في المرتبة الثانية بعد المسيح على اعتبار أنه منديله دور كبير جدا في صناعة المسيحية بوضع الحالي لأن إسهامات بولوس في نقل المسيحية إسهامات كبيرة جدا فهو الذي حولها من دين إقليمي إلى دين علامي زعم وهو الذي أدخل فيها عقائد التسليس والصلب والفداء إلى غير ذلك يا بني الأمور اللي إحدى إن شاء الله كما قلت سوف نعرض لها إن شاء الله في معه لكن الحلقة دي إن شاء الله تكون حلقة تامية لما سوف يأتي بولس له نص جاء في سفر رومية 0 3 العدد 8 نص خطير جدا وأنا سأقرأ على حضراتكم هذا النص الآن وأدعو كل منصف متابع هذه الحلقة كل انسان عنده مسحة من عقل كل انسان يبغي النجاح أنه يدقق النظر في هذا النص ويعيد قراءة النصر مرة ثانية في كتابي هو لأن أنا عاوز أن الكتاب لكتاب مقدس بكتاب وأنا عارف أنه مواصل للنصارى الكتاب ده في بيوتهم للتبرك فقط أو في سياراتهم أو في وجوبهم أو في محالهم يضعون هذا الكتاب دون قراءة أو دون مراجعة لأن بينو بينو هذا الكتاب صعب القراءة فيه احنا, احنا في دراستنا الأكاديمية في الدراسات العليا عشان نستخرج منه نصوص أو نعمل فيه معالجات او كذا نجد مشقة كبيرة جدا وكانني أنا والله أشفق على الطلبة في الابتدائي سواء لهم المسيحيين في دراستهم للدين المسيحي أنا أشفق على المدرس كيف يوصل هذه المعلومة إلى عقول الأطفال لكن على أي حال الدين في المدارس مش فيه رسوب أو نجاح يعني سيئة سواء فهم أو مفهم شيء زاكر ما زاكرش كتب ما كتبش في النهاية هو ناجح لكن إزاي أنا يعني أمنطق لطفي قضايا مثل معقدة مثل هذه القضايا إزاي قضايا التسليس اللي أنت مفيش مفيش مش ممكن أبدا تقرأ أي كتاب عن التسليس إلا وتخرج لا تفهم شيء يعني أكبر رأس في هذا العلم ممن يعتقد به وقلت لو اشرح ليه منطق لمسألة لي التسليس او الصلب او الفداء أو كذا, او كذا يعجز ان يدخل في عقلك مسألة التسليس وتخرج كما ده قد لا تفهم شيء فبولوس المؤسس الحقيقي المسيحية كما يعني الانصاف اقول هذا ليه الانصاف بولس والمؤسس الحقيقي للمسيحي لأن المسيح جاء بدين كسائل الأديان يدعو لتوحيد الله جل وعلا وأنه عبد الله وما زالت دصوص التوحيي تصرخ في العهد الجديد او أو الإنجيل بأنه بشر وأنه رسول من عند الله وأنه يدعو لتوحيد الله الواحد الأحد لكن بعد رفع المسيح كما هو في المعتقد الإسلامي بعد رفع المسيح جاء بولس وصنع مسيحية لا تنتمي للمسيح بصلة وعمل الـ الـ الكتاب ده وأضاف أسفارا وتدخل في بعض الأحيان فنسخ أحكاما واضاف أحكاما وشرح وأرسل رسلا ونظر وجعل نفسه كأنه ولذلك هو مولقبوه بولوس الرسول لكن أنا عايز أقف أن كلمة لبولوس كلمة خطيرة جدا هذه الكلمة أن أدعو عوام النصارى في العالم بل أدعو رجال الدين في المسيحية أن يمنطقوا لي معنى ما قاله بولوس ولهذا يتفق مع الجانب الاخلاقي والإنساني ولهذا يصح أن ينسب إلى إنسان زعم وأنه هو الرسول المسيحية وأنه هو قديس النصارى في العالم يقول بولوس في سفر روميا ثلاثة تبادية إنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لاحظ إنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي فلماذا أدان إذن كخاطئة يعني إذا كنت أنا بكذب عشان ربنا الناس تحبه وتقبل عليه وتعظم مجد الله تبارك وتعالى فإنتوا تتهموني أنا بكذب عشان الخير أنا بكذب علشان الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى وعشان ناس تقبل الله سبحانه وتعالى إذن هذا الذي وضعه الكم الهائم الأسفار ووضع فيها نصوص عديدة وأحكام تشريعية وإلى غير هذا هل يمكن هل يمكن أن نقبل منه ما قاله بعد هذا الاعتراف هو يعترف هنا أنه كان يكزط على الناس وأنه كان يضلل الناس من اجل الله تبارك وتعالى الله يا بولس لا يحتاج منك إلى كذب حتى يمجده الناس فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده لا يحتاج أن نكذب ونضلل للناس ونشوه في الحقائق حتى يقبل الناس عليه وما الفرق إذن بين هذا اللصف الذي ذهب يسرق بحلا تجاريا أو يسطو على إحدى السيارات فيسرقها فعندما سألناه لماذا تسرق يقول أنا أسرق من أجل هدف نبيه من أجل هدف شريف وهو أني أنا أطعب الجوع وأنا أساعد المساكين وأنا لي أو أبناء مرضى يحتاجون للعلاج فأنا أسرق من أجل تطبيبهم أو من أجل إطعامهم وأنا أسرق من أجل بناء مسجد مثلا هل هذا الكلام يقول به عاقل فإذا كان بولوس هنا يعترف اعترافا صريحا لا يقبل التشكيك أنه كان يكذب بالأجل أن يزداد مجد الله تبارك وتعالى هذا يجعلنا نفقد الثقة فيما كتبه هذا الرجل وله كتابات كثيرة جدا غيرت من مصار المسيحي لكن تعال شوفوا بعد هذا العرض السريع النبي صلم حسن هذه القضية فيما تعلق بالعلاقة أو علاقتنا بهذا الكتاب الذي يقدسه النصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أدزل علينا وأنزل عليكم وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نهو مسلمون والحديث رواه البخائي <تصفيق> لاحظ هنا هذه الإشارة الإعجازية لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا لإيه أهد الكتاب مصطلح يطلق على اليهود والنصارى لأن اليهود أصحاب كتاب والنصارى أصحاب كتاب وأهد الكتاب كمصطلح لا ينفي عنهم الوقوع في الشرك والكفر دي لقطة مهمة جدا أنه لان بعض اخوانا يعني في احدى اللقاءات في احدى القنوات الليبرالية والعلبانية استضافوه وعملوه كمين هو طبعا غير دارس لمقارنة الاديان فقال له ان اهل كتاب ولا كفار فاختلط عليه الامر قال اهل كتاب يعني كفر او مش كفره فاختلط عليه الامر ويعني لم يستطع ان يجيب على السؤال لانه طبعا كان سؤال مفاجئ وهو غير متخصص بوش دارس القضية الكويس كون من أهد الكتاب لا ينفع عنه أنه كافر أم واحد لأن أهد الكتاب بكالمصطلح يعني يطلق على الهود والنصارى لأنه نزل عليه بالتورا والإنجيل لكن أهد الكتاب بعد بعثة نبي صلى الله عليه وسلم وكلب لم يؤمنوا بما برسالته وما أنزله الله سبحانه عليه من كتاب القرآن الكريم قد وصلوا إلى الكفر كما قال رب الأزة والجلال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وقال هذا القول لقد كفر الذي قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لاحظ أن هذا الحكم الشرعي الصريح الواضح يحدث لغة بين الحين والآخر في بعض اللقاءات ويجعل بعض من لا يعلم ممن ينتسب للعلم الشرعي يقع في خلل وخطأ عقائد فاتح سوف نعرض الله إن شاء الله في هذه الحلقة أو ربما في الحلقات القادمة لكن نرجع للحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه ليه لا تصدقوا أهل الكتاب لعل ما قالوه كذب ولا تكذبوا أهل الكتاب لعل ما قالوه صدق يعني هذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فلا نصدق ولا نكذب إذن العقيدة التي نؤمن بها أن هذه الأسفار الموجودة في كتب النصارى فيها حق قليل وأصابها خلط عظيم وتدليس وإضافات وحزف لكن هناك عنوان وأرجو أن الذي يتابع هذه الحلقة يكتب خلفي ما أقول الآن لذا يعني حاجة مهمة جدا. وضابط مهم جدا للمعاملة كيف نتعامل مع هذا الكتاب تعال مع ازاي بضوابط الضابط الاول ما علم انه صحيح ما علم انه صحيح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كان موافقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نجزم أنه من بقايا الوحي يا وحي في قراءتنا ومتابعتنا لهذا الكتاب ما أيقنا على سبيل القطع أنه ثبت في القرآن الكريم أو في السنة أو جاء في الأحنيس تدل على صدقه أو أنه ثابت فهذا بلا شك نؤمن بأنه من عند الله تبارك وتعالى. والنصوص في هذا الشائد كثيرة جدا منها الدعوة للتوحيد على إلى بشارية المسيح وأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى والنصوص التي استخرجها العلماء قديما وحديثا التي تدعو للبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا النصوص وغيرها تثبت أن هناك بقايا وحي وإنه في لها مستند شرعي اثنين ما جاء مناقضا ما جاء مناقضا لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ما نعتقد بطلانه تماما فهذا لا ينتمي للسماء بصلة يعني ما خالف الكتاب والسنة وما نعقض القضايا العقلية والمنطقية وما كان مخالفا للقواعد العلمية وما جاء مخالفا للوحي في السماس والقراصة نحن نجذب ونقطع أنه تحريف وتدليس وأنه ليس من السماء لأدل لأ على هذا النوع كثير جدا منها مثلا النصوص التي تدعو للتسليس والنصوص التي تثبت ألوهية المسيح وكذا الصلب وكذا قتل المسيح على أيدي اليهود وإن كان المسألة دي مسألة يعني مضحكة جدا معظم كتابات نجيل الأربعة بتختم بأن اليهود قبضوا على المسيح وقتلوا وصلقوا علشان خاطر يعملوا مصالحة ووئام والتحاد ضد المسلمين البابوات الذين يتولون منصب البابا في الكنيسة الكاثوليكية بين الحين والآخر يبرؤون اليهود من دم المسيح طيب إذا كنتم تبرؤون اليهود من دم المسيح ومن معتقدكم أن اليهود هم الذين قبضوا عليه وصلبوا يبا معنى كده أنتم تعترفوا أن المسيح لم يقتل ولم يصلب وبالتالي كان يجب عليكم أن تحيدوا النظر في هذه الأسفار التي ختب كتاب الأناجيل بها الأناجيلهم سواء لوقة ومتى ورحنة وماركوس انه اليهود قبضوا عليه وصلبوه الى غير ذلك بدى الامور اذا النصوص التي فيها اهانة لانبياء الرسل اللي موجودة في الاحد القديم ونسبة الزينة اليهم وحاشاهم او انهم كانوا يشربون الخمر او انه مثلا بعض الاصفار التي لا تستقيم مع المنطق العقلي ولا الطبي ولا العلمي ولا المنطق العقدي قبل كل هذا ايضا نجزم انها ليست من وحي السماء كمثلا موضوع ان الحية تأكل ترابا ومعلوم ان الحية لا تأكل التراب او ان الغلم يتوحم اذا كنت شوفت انت الغلم يتوحم يعني الغلم يتوحم على ايه يعني, يعني مثلا كده احنا معلوم ان مثلا المرأة ممكن تتوحم علميا معرفش ان الوحم ده اصد شري ولا لكن احنا نسمع ان المرأة في الشهور الاولية تقول مثلا نفسي اكل حاجة حدقه نفسي اكل فسيخ نفسي اكل مطيخ ماشي لكن او من كونش سفته غرم كده راحت للخروف وقالت له والله ايه نفسي اكل النهاردة مثلا آآ برسيل او اني نفسي هفاني عدريس واللي عاد شوقت عالف مش عارف ايه كلام ده يعني استقيم له عقل الغرب توحم كـ كـ كالبشر ده كالشان المذكور في العادة القديمة فمثل وهذه النصوص احنا نجزم ان هذا الكلام من صنع البشر وأنه لا ينتمي للسماء بالصلة الأمر الثالث او الضابط الثالث نصوص مسكوت عنها الأولاني موافق لكتابة السنة خلاص نحن نجذب أنه من بقية الوحيد الثاني يخالف بعجاءة لكتابة السنة ويصطدم مع العقل الصريح ويصطدم مع القواعد العلمية والقواعد الطبية فنحن نجزم أن هذا ليس أيضا من وحي السماء الأمر الثالث ما هو مسكوت عنه لهم النوع الأول ولهم النوع الثالث فهذا مما نتوقف فيه ولعل الإشارة النبوية إلى هذا النوع بالذات في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم يعني لا تصدقوهم فيما هو مسكوت عنهم طبعا غير المسكوت عنه خلاص احنا على كده في نصوص تؤكد على أن هذا من السماء ونصوص أخرى جاءت أي انسان عنده فطرة مستقيمة يرفضها يعني لما ينسب للنبي الأنبياء أنه زنى أو أنه شرب خمرا أو أنه سارق او أنه كازبا أو أنه مثلا نظر إلى زوجة واختططها من زوجها لجبال أو ما شاء ما أي إنسان عنده فطرة سليمة او مسحة من دين يرفض هذا ولا يقبل هذه النصوص لكن المسكوت عنده يعني لا يؤيد ولا يعرض هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه في قوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فلحظوا لو صدقناهم ربما يكون هذا المسكوت عنه أيضا مختلق ومنتحل ولو أننا صدق يعني صدقناهم لو أننا صدقناهم ربما كان منتحل ولو أننا كذبناهم ربما كان من بقايا الوحي فنكون قد كذبنا صدقا وحقا وبالتالي المسكوط عنه نحو نتوقف فيه ونفوض علم العلم بتاعه الله تعالى نقول الله أعلم هل هو من بقايا الوحي أم أنه من اختلاق الكتاب وما أكثر اختلاقاتهم وافتراءاتهم طبعا لو حبنا نحط أمثلة على النوع ده فالأمثلة عليه كثيرة جدا يعني مثلا لما ذكروا أسماء تلميذ المسيح ما عنداش مشكلة قد يكون فعلا أفلان سمعانه وبطرسه وحنه وغيره وغيره ولوقة قد يكون لوقة بشتبت نرميزه وإن كان يعني إحنا مع الناس مشكلة في الأسماء قد يكون للأسماء وقد يكون الأسماء ديان ما هي الصحيحة موضوع إثبات معجزات غير معجزات للنص على القرآن أيضا مع الناس مشكلة إن ربنا أيد المسيح معجزات كثيرة جدا فكان يبرع الأكمه والأبرصة ويحي الموتة وكل هذه المعجزات ذكرت في الإنجيل بصور مختلفة لكن المعجزة التي أغفل عنها كتاب الأنجيل وأثبتها القرآن وانفرد بها أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله هذه المعجزة لا نذكرها كتاب الأنجيل رغم أنها تعتبر من, من أعظم وأكبر المعجزات التي أثبتها القرآن الكريم وأغفلها كتاب الأنجيل فعلى ما عندنا مشكلة نثبت المسيح معجزات لكن لا نستطيع ان نجزم انه كان ركب السفينة وبعدين نهاجة الريح وبعدين نادى على الريح والهم يا جمع خلاص فرحه جيد الريح وقفت او انه مثلا جاب سمك كبيرة كده استضروا سمك اوزح على الناس برضو ما عندنا مشكلة قد يكون حدث هذا وقد يكون هذا ايضا من اختلاق الايه الكتاب الايه في ايضا لكن بالنسبة للمعجزات حدرة ضبط مهم جدا أثبتت للمسيح معجزات القرآن وافق على بعضها كان يحلل موت وكان يبني الأكمى والأبرز وكان ينبئ قومهم ما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم لكن أثبت القرآن أثبت الكتاب الأنهيين للمسيح معجزات تتنافى مع كمال وعظمة وعصمة نبي الله عيسى عليه وعلى نبيه رصواته السلام احنا تلقائيا نرفض هذا لان الانبياء حذر لهم وضع معين من الاحترام والاجلال والعصمة اللي تأبى عليهم ان يفعلوا امور لا تليق بالبشر الكبه فضل الانبياء اللي هو رسله فكتابنا يجيل اثباته مثلا للمسيح من وجهزة انه لعن شجر التين طبعا هذا لا يجوز اللعن هذا لا يليخوا المسلمين أليان على غيره فضلا عن شجرة لا تملك لنفسها ضر ولا نفعه بعدين الشجرة عملت ايه ده هو اعتقد أن بها أنها مسمرة في غير اوانها يعني هو مش عارف أولا زمن نضج الثمرة ورايح عندها فقر منه فيها تين فلما راح ملقاش تين لعنها فقالوا أنه بسبب لعنوا للشجرة الشجرة نشفت طيب بالله عليكم ايه ذنب الشجرة ده اسكالي مش اوانها ده مش اوان التين دي اوانها ثم ايه ذنب النفس المعتمدين على ان الشجر يبيقلوا منها ده علاه ونشفد ده تبقى كرابة معجزة المسيح ولا ايه ولا, إيه؟ ولا اساء للمسيح اذا كان هو عنده الخطأ فعنده هو ده. احنا طبعا بنمكن الكلام ده لكن المتكلم بلغتهم هم واحد ضيح لشجرة في غير اوانها يعتقد انها مصمرة وكان جائعا وكونوا جائع يتنافع مع كونه يدعو انه, أنه يعني إله والإله ليجوع وكونوا لا يعلم أول النصج أيضا يتنافع مع, مع كون كونه بزعم وأنه إله وكونوا يلعنها أيضا طامة ثالثة فعدم علمه وجوعه ولعنه أمور ثلاثة لا تليق به كبشرط في حدودة طبيعي على الكتاب الأناجين هذه المحجزة وننفي عنه إنه, أنه لعن فجر التين أيضا كونه يقلب الماء خمرا في إحدى الأعراس في العرس في قانا دخل على الناس فلقى الأم بتقول له المية خلصت وكذا فرح عمل لهم خمرة معتبره وسأل كل الناس خمرة وظبط الفرح وخال الحكاية يعني إيه على اعلى مستوى طبعا الكلام دي احنا لا نقول به ولا نؤمن به ولا نعترف ان المسيح عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان سكيرا وكان يدعو الى الخمر وكان يلعن الاشياء ودي امور طبعا احنا نجزم انها ليست من وحي السماء يبقى احنا المسكوت عنه لا نخوض فيه ولا نجزمه بصحتي او عدم صحتي لكن فيما هو مسكوت عنه او عن سلم المعجزات نتوقف عند المعجزة التي في ظاهرها الإساءة على أي حال بكده نكون أعطينا إطلالة سريعة لمدخل لهذه الحلقات اللي إن شاء الله نرجو إنها تلقى قبول عند حضراتكم وإن شاء الله ننتظر رسائلكم آه عبر قلاة البصيرة على شرف الشريط أو بعض التليفونات المنشورة وإن شاء الله نرد على كل افتراءات لأنه نحن نحن ليس عندنا ما نستحي منه أو نخفيه الإسلام دين عظيم واضح المعالم وسوف نرد إن شاء الله على كل افتراءات والسقفات في اللقاءات القادمة انقدر الله لنا اللقاء والبقاء وحتى يجمعني بكم اللقاء الجديد استودعك بالله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته